في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوالكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَنَآئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى تَعْتَزِلُونَ لِسَاءَتِ الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إن أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرك لكم فأتوا حرككم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه